احد الفتيات ماسكه الجوال وفي المط في المطاف وكير كير, كير تضحك تدري شيء من قدام تلف اجي من الجهات تلف ابغى انصحها الناس الشباب ملتمين عليها قاعدة بتقول نكت تتكلم والناس بتطوف يبغى ينصحها في الاخر اما شافته بضيقها قالت ليش في ايش تبغى مني ايش تبغى مني تقول لها قال لا اتقي الله الله انت في بيت الله في الصحن وشوف الشباب كلهم قاعدين ما يستنوك يطالعوا عمينه شمال تقل الله تعرفي قالت له قالت له اتق الله الآن لو ربنا لك ملك الموت الآن وأخذ روحك لو أرسل ملك الموت الآن وأخذ روحك إيش كن موقفك إيش قالت له قالت له أقول لك أدلف يعني أقلب وجهك خلي ملك الموت حقك هذا استناني ببوابة 9 خلي ملك الموت يستناني عن بوابة 9 يقول مدام قالت الكلمة هذه قال أنا اللهم بلغت اللهم فاشهد خرج يقول خرج كمل طوافه السع حقه ويلاقي لما عند بواب رقم تسعة فجاء كانوا هم غطينها بالعباية حقتها غطيها بالعباية فطلعت هي نفس الفتاة إلا قالت تحدث ربنا خلي ملك الموت يستناني بوابة تسعة ما خرجت رجلة من القبر بوابة تسعة إلا وربنا راس ملك الموت مين مين أنا والأنت تتحدى الله مين اللي أنزل الرياح والبرق والرعد والبراكين عوامل طبيعية عوامل طبيعية لكن مين اللي سخرها أليس الله سبحانه وتعالى مين اللي خلقك أليس الله عز وجل من ماذا خلقك من تراب هذا الجسم وهذه العضلات وهذه المادة والفلوس والمركز وهذا كله خلقت من تراب وسوف تعود إلى هذا التراب غصبا عنك غصبا عنك سوف تعود هذا التراب لمت تكابر نفسا نكابر لمتها تكابري على الله سبحانه وتعالى اسال الله لي ولكم حسن الخاتمه يا